رَبنَا وَأَدَقِهُ م جََِّعَدَن الَّ وَعدتهُم وَمَو صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمُ وَأَزْوَاجِهِمُ وَذُِّياتِهِم إِكَ أَتَ الععَزيِيزُ الحَكم وَقِهِمُ السَّيّ ومن تق السيئات يومئذ فقدر رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّنَ السَّبِيلِ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَثُرْتُمْ وَإِن يُشْرَك بِهِ يُذْنَبُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي مِنْ أَمْرِهِ أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله